يُطَاهِؤَنَّ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قبل قَالَتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُؤْفَكُونَ إِتَّقَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ